إن همي فوق همي قد بنى سجنا لظلمي وغدا قلبي أسيرا بين آهاتي وحلمي بين آهاتي وحلمي إن همي فوق همي قد بنى سجنا لظلمي وغدا قلبي أسيرا بين ودموع العين تبكي إنها الأفراح تشكي ودموع العين تبكي إنها الأفراح تشكي أجرت بعيدا وأتى القهر ليحكي هذه الدنيا غزتني دخلت قلبي عمتني رأيت الحقد غن إن أهوائي طغتني ثم سرت في طريقي أحمل الحزن وضيقي ثم سرت في طريقي أحمل الحزن وضيقي غرق في بحر صديقي أقبل الليل يا واترك البحر عتيما إنما في التوبة عيش النعت إلى الله وفيا قائلا أقبل الليل يا واترك البحر عتيما إنما في التوبة عيش النعت إلى الله وفيا I'm going to قد بنا سجنا لظلمي